Allah menghendaki kamu. Tiada yang dihendaki Allah kecuali Dia. Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Dia adalah Yang Maha Kuasa. Dia adalah Yang Maha Pengetahui. Dia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 اتبع ما أوشي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو كان الله ما أشرف وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيد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 اختموا بالله ذهب أيمانهم لإن داءتهم آية ليؤمنون بها كل إنما الآيات أن دعوها وما نشاءكم ذنها إذا أثناء نؤمنون وَلَمْ يُؤْنِبْ لِابْنِهِ بِأَسَدَةِ الرَّمْيِ وَأَضْصَادُ بِكَمَالٍ لَمْ يُنِلْهُ بِهِ أَوَلَمْ نُرِ وَفَجَوْهُ لِشَيْءٍ يُغَيِّرُنَّ